وَالنَّجِمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا ظَوَى وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى إِنْهُ وَإِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمه شديد القوى ذو دمرة فاستوى وهو بالرفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قام قوسين أو عدن أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد وما رأى أفت ما على ما يرى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 ما زاغ البصر وما فغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هلكم الذكر ولغ الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما وأنزل الله بها من سلطان هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تبنى فلله الآخرة والأولى وكم ملك في السماوات لا تغني، لا تغني شفاعتهم شيئا، إلا يوم بعدي يقبل الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا يسمون الملائكة تسنية الأنثى وما لهم به من علم إلا يظنون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 الحسناء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الممتن إن ربك واسع المغفرة وهو بكم إذا أنشأتم من الأرض وإذا أنتم جنت في بطون أمماتكم فلا تزكوا أوفسكم هو أعلم بمن ابتغاه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 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أُطْعِمَكَ وَأَسْقَاكَ وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أملك عادا وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاقا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآجفة أزفت الآجفة أزفت الآجفة ليس لما من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله وعبدوا